ور كل لا يين ا طي نا بو تي وان سورينا <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> وضرد لهم مثلا أبقابا <تصفيق> من صغوية إلي What? Put it in there. <تق cost> <م Elliot> الله سبحانه وتعزبنا بثالث انسان إِلَّا إِن كُنْتُمْ لَنَضْجُ مِنَّا وَلَيَمَسَّنَّكُم مِنَّا All right. <laughs> right <laughs> away. Right away. Go, go, go. Mm-hmm. <تصفيق> أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْأَنْتُمْ قَوْمٌ مُشْرِسُونَ أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْأَنْتُمْ تُصُومُ مُسْتَهَل واجه Oh, dear. برما لا يسألكم أجرا وهم مرتدون. واجه <تصفيق> وَإِلَيْنِ <تصفيق> تُرجَعُونَ وَجِئَ أَمِنَ أُفَصْلَ مَدِي ترجمة نانسي قنقر